أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من وإنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَنجِزَنَّ لَهُمْ وَلَنَنجِزَنَّ لَنِعْمَاءٍ الَّذِينَ كَانُوا لَكَ جَزَاءُ آخِرَةٍ إِلَّا لِلَّهِ نَهُو لَهُمْ فِيهَا خُلْدٌ يَزْدَاءُونَ بِمَا كُنْتَ وقال الذين كفروا ربنا أرين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت سأقدم من ليكون من الأسهل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتلذّد تنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، تؤلَّا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون طلق الله العظيم